ايه انت هتفضل قاعد كده زي الحريم مش عارف يا عمي مش عارف ايه بس شيل ايدك من على خدك قوم افتح القوضة وقابل الناس وواجه هزمتك اه عندك حق عندك حق قسما بيه واضح جدا ان النجاح والفوز ليهم ناسهم مش اي حد ممكن يحط نفسه بسهولة في قيمة النكحين والفايزين واضح كمان ان ما اي علاقة بحكاية النجاح والفوز شايف اهدي الروح اللي انهزمية اهوان عشان كده بقى انا مش حضربه انا حضربه يعني لو كان ممكن انجح كانت بانت من زمان كنت على الاقل نجحت في اي حاجة عملتها قبل كده او حتى اي تجربة عشتها او حتى كنت نجحت في علاقتي بالاخرين مالها علاقتك بالاخرين تبتلق <تصفيق> علي يا عمي اعتقد انك عارفها اكتر مني ايوة طبعا لاني بالنسبة لك اخرين ومافتكرش ان علاقتي بيك سيئه قوي زي ما انت متخيل والا كان ايه اللي هيرغمني على اني احط فلوسي واغامر وراهن على سعادتك ولا في اخرين تانيين انا ما بعرفهمش ما ترد ما تتكلم اتحرك ما تبقاش انهزامي انا ما كنتش فاكرهك كده يا حسن يا عناب انت عارف ايه اللي خلاني اراهن عليك يا يا عناب انك بطل ومغوار ومغامر لكن الظاهر ان انا اتخدعت فيك انت بتقول ايه يا بابا عاوزاني اقول ايه لواحد بارك على الارض من اول هزيمه بتحصله نوقف نقف جنبه هو اللي لازم يقف جنب نفسه يساعد نفسه قبل ما يفوت الاوان وما افتكرش ان اللي زي حسن ده اتعود على الدلع يعني عشان يفضل قاعد ويستنى حد يقف جنبه طب اتجرب تجربي انت يا نوح اجرب ايه بس يا بابا روحي له خليكي جنبه وانا ما قلتش لا يا بابا بس انت عارفه كويس انسان عنيد ومكابر وفاكر ان ايده طايله كل حاجه في الدنيا وانه يقدر يفوت في الحديد خلاص قولي الآخر أقولك إيه بس يا بابا إنسان إمكانياته وقدراته عالية جدا لكن للاسف عنيد ومكابر مش عارف أقولك إيه أفتكر إن إنسان بالشكل ده صعب قوي ينتصر ايوه بس الشخص ده محتاج لمساعدتنا لو جنبه يعني عاوزني يعمله ايه يا بابا خليكي جنبه يا نوح ما تسيبهوش يا بنتي وهو فين دلوقت؟ حابس نفسه في قطه في النادي ومش عايز يخرج منها. وفين حمص دلوقتي يا عوضين انت في ايه ولا في ايه ما تخليك في اللي انت فيه يعني ايه انت كمان يعني خليك في الوحله الرياضيه اللي حضرتك اتوحلت وحالتنا فيها دي يعني اعمل ايه يا عوضين ايوه عل صوتك عل صوتك اقولك لك ايه انا مش ناقصه وانت كان ناقصك ايه تدريب وتدربت ملابس ولبست احسن لبس دعاية وحصلت لك احسن دعاية ما حصلتش لابو ولا شفشينكو شخصيا افتكر انك فانا ورا بقى عوضين ايه خلاص زهقت مني؟ بصراحة ايو ها؟ زهقت منك عوضين ولو عايز تقعد معايا مش عاوزك تجيب سرة المقش ده من اساسه ليه؟ انت نويت تعتزل خلاص؟ لا شكل كده هعملها عوضين هي ايه دي اللي هتعملها؟ الاعتزال على ده ساعتك لاعب قديم بجا وانا ما عنديش فكرة غير مضوع غير مضوع عوضين قولي عملت ايه في حمص؟ فالح انت جاوي في تغيير المواضيع على كيفك؟ عملت ايه في حمص؟ يعني خلاص أبتدي أبلغ الاتحاد الدولي لكورة الريشة أنك تناوي تعمل ماتش اعتزال ومهرجان. بطلنا ورا عوضين تحب أعزم لك مين في مهرجان اعتزالك ركلمي ولا سورين ها؟ <تصفيق> ولا جيب لك زيريبرتو وكنافارو؟ ولا تحب أغير لك المدرب بتاعك وأجيب لك برشلو جوهري مدام زجاله مش جايب نتيجة معاك بقول لك يا حسن تكون بيعت الماتش. كفايه بقى يا عوضين مش ناقصك وحياه ابوك كفايه بقى كفايه بقى عندك حق عندك حق ما هو الكلام في الصح بيبقى كفايه بقى كفايه لكن الكلام الفاضي يبقى طري على القلب زي عود الخص الطري افتح يا عوضين افتح الباب يا حسن ده صوت نهى عوضين ايوه صح صوت نهى انا, انا مش ممكن اقابلها مش ممكن عوضين عندك حق تقابلها ازاي وانت كنت فارد جلوعك عليها هي وابوها وكانك ترزان في الغابه انا بقول افتح لها وانا بقول لك ما تفتحش ايه مش قادر تواجهها بعد الهزيمه الكلمه دي مش بحب اسمعها ما تقول ليش هزيمه لكن تحب تعملها ها انا عارفه انك جوه يا حسن انا عارفه سبب هزيمتك افتح لي كلها ما تقولش الكلمه دي جسمي بيشعر يا ناس منها انت ما كويس دخلت الماتش وانت مجهد ومش انا بس اللي عارفة كده بابا وكل الناس قولي كمان يا ست نهى وبعدين البطل اللي بحقه وحقيقي هو اللي يحاول الهزيمة لنصر مش يستسلم للهزيمة زيك سمعي كمان يا انسه نهى سامع سامع الكلام اللي بتقولها الست الكاملة بنت الناس العاجلة سامع سامع يا عوضين يعني اللي انت فيه ده ابداية يا حسن مش نهايه وبعدين لسه قدامنا فرصة تانية يا حسن افتح لها يا عوضين اتفضل يا ست هانم لازم تعرف يا حسن ان اللي زيك لازم يمر بتجربة فشل قوية عشان تعرف توقف وتنجح بعد كده ولا نسيبت التجربة العطفية النووية فين عندك؟ فين اسرارك؟ وبعدين انت ناسي ان دي اول تصفيه يعني اول فرصة بالنسبة لك ولسه في كمان فرصة في الدور الاول ايه؟ بتقولي صح لسه في فرصة تانية وقاعد وحاطت يدك على خدك زي عمّة قطيطه قوم قوم يا حزين قدامي هنروح فينا يا عوضين هنبدأ رحلة الاندلاقة نحو الفوز الميمون يا حسن يلا وتفتكر يا عوضين حفوز المرحلة التانية لو قضيتها أسئلك ده أكيد هتتهزم لكن لو قضيتها تدريبات أوعدك أوعدك يا حسن إنك هتفوز بالدورة وهتبقى بطل العالم في كوره الريشة مش نظرية برضه ولا ايه من طرف ثالث <تصفيق> يا جماعة يا جماعة انتوا مش ملاحظين انكم بكدبني كعب داير ما تخلصوا بقى وتخلصوا من العاب اللي, اللي انا في ايدي مش قبل ما توصلنا بنفسك المعلم نروح ما انا قلت قبل كده بعرفوش سكه يا معلم اوه انت الظاهر عليك بقى محتاج ايد زوبه لا لا لا من غير ازاي اكتر من كده يا معلم ومن غرقة زوبة أنا معرف له السكة معرف له السكة خلاص يا بابا اقتنع وهيكمل يا بابا ما كانش ينفع أي حاجة في الدنيا إلا إنه يكمل وإلا حيبقى خرب بيتي يعني أنت مش همك غير نفسك يا بابا طبعا ب بس يا ريت ما تفهمنيش غلط أنا الولد ده بثق فيه وعشان كده حطيت كل حاجة أنا وزمايلي رجال الأعمال تحت أمره صرفنا كتير على الدورة دي ما ينفعش يغزلني يا نهى مش هيغزلك يا بابا وهفكرك بكره هياخد البطوله حسن خسر يا هبه هو اللي خسر ولا احنا اللي خسرناه حسن خسر في التصفيات الاولى في دوره كره الريشه ليه انتي كنتي مستنيه انه يكسب انا عارفه وواثقه من امكانيات حسن وعارفه انه مش ممكن يتغلب بالسهوله دي ولو اتغلب يبقى ما يتغلبش في المرحلة الاولانيه كده زي اي واحد ما بيعرفش يالك يعني لو ما كنت حتغلب طبعا ليه بقى لان كل حاجه كان بيوسق فيها حسن اتهزت ما عنده ثقه في نفسه بعد ما اكتشف ان ثقته في الناس كله مش صح تقصد ايه يا باب؟ الله اللي على رأسه بطحة بقى يحسس عليه انا بتكلم عن حسن اللي انا اعرفه واني كمان بتكلم عن حسن اللي انا اعرفه وتقصد ايه من كلامك ده؟ ولا حاجة الساني متأكد انك فهمة كويس اقصد ايه يا سانيه عن اذنك لا مش عاوزة قبل حد بعدين وكالة ايه اللي عوزاني دلوقت؟ ما مش متفقين مع أسامة ابو العطا روح قول كده يلا انا عارفه انك متفق مع شركات أسامة ابو العطل. بس ايه رايك بقى ان انا هنديك قد اللي اداهولك أسامة ابو ثلاث مرات مين انت اثرت عليا الطريق بطريق ايه اللي اثرت عليك؟ عاوز اقول لك انك بيتلاعب بيك لعبه خبيثه قوي اللي هي ايه نهى مالها نهى هي وابوها والرجال اللي حواليه بيلعبوا عليك لعبة كبيره قوي مستغلوك يعني ايه يعني هياخدوك عوضين يا فندم الباب وادي الباب شوف لي حبلين وبسرعه. امرني يا كابتن. ايه ده؟, إيه ده؟ إن إن إن انت لو تعمل ايه؟ هتعمل ايه يا مجنون؟ هتعمل ايه؟ اهه قلتها بلسانك مجنون. يعني انت عرفني الدور والباقي بقى على اللي مش عرفاني وانا عاوز اعرفها بنفسي. ايه يا هو بيعمل كده ليه؟ هو عايز يعمل فيني ايه؟ من حيث هو عاوز يعمل فيني ايه؟ فانا عارف هو عاوز يعمل فيني ايه. اما من حيث ان اقولك فافضل انك تعرفي العملية بشكل تطبيقي. ايه؟ ايش ناين يا ريت ايه اسمع بقى انا بابي في مركز كبير قوي في البلد ولما رجعتلوش الساعه 9 بالليل هيعمل اللازم اللي هو ايه اللازم ده بقى وحات خالتك والله افضل حضرتك تشوفه بنفسك واكيد مش هعرفه بنفسي الا اذا عملت فيكي حاجه صح ما انت عارف اهو خلاص سيبيني اعمل اللي انا عاوزه عشان اعرف ايه هو اللازم اللي باباكي هيتخذه ضدي يلا عوضين جاهز اربط الاثنين في كراسيهم دي ما, ما, ما تتعبش نفسك يا معلم عوضين انا خلاص ربطت نفسي قبل الأستاذ ما يأمر اتفضل شوف شغلك مع الهانم هات دراعك ايه ده انت حضر ساكت كده يا سي حاولت اتكلم قبل كده واقول رأي في اللي بيعمله لكن للأسف ما قدرتش عشان كده أول ما يقابلني ما بقاش مسلم له ايدي وبس لا ورقبت كمان بتقول يا سي لا انا لسه عاوز اقول اتفضل على مرضي بجد جاي وقلبي معاك وعليك وبعدين أنا المفروض المخرج اللي هينقل الدورة وجاي صحتك عشان أقولك شد حيلك واخد بالك من نفسك وأنا آسف على كل اللي حصل وبعدين أنت بتعمل فيها كده ليه ده احنا, ده احنا المفروض هنبقى نسايب أهو كوم وكلمة نسايب ديكم تاني خالص ومين اللي قال لك أني حوافق على ناسبك أه خلاص خلاص أنا, أه أنا آسف آسف عوضين يفضلوا زي ما هم كده لحد ما الماتش يخلص علم وينفذ يا باشا سلام يا ابو ناسب والماتش والتلفزيون ونقل المباراة الاعلانات يا حسن الاعلانات اصامة العطا حسن يا حسن ناسب ايه بقى اللي كنت بتتكلم فيه ده يا سي عمرو خليكي في حالك انت خليكي في حالك